نور هدني وحلي يا زهر الفل سقين العطر والكاس ملي ما فيك تفل دقات قلبي فيك بتصلي جايبي روحك غل تقلي شو que el